وَأَيْنَ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ سَنُعَرِّضُ لَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا لِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا أَجَّأْكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُ لَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ لِسَانَ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 قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبي الذين من قبلكم قوموا حوعدوا وسموا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسوله ببينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به لَفِي لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من نوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلقان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن إلا بشر ان نحن إلا من شر الله فل يتوكّل المؤمنون وما لنا أن لا على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما ذيتمونا وعلى الله فل يتوكّل كِنون وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من ارضنا او نعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلك الظالمين ولا ال earth من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ذلك لمن خاف مقامي, لمن خاف مقامي وخاف وعيد وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ وَعِيدَهُ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَن وَرَا ويسقى مما يصديد، يتجرع يتجرعه ولا يكاد يصيغه، يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكانه. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ طلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إيش يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَدَرَسُوا اللَّهَ جَمِيعًا فَقَالُوا الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا نَنكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ شَيْئًا قالوا لو هدانا الله لهديناكم قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا مما حي وقال الشيطان لما قضي الأمر إلا الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني ونوموا أنفسكم, أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جننا سنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام